الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد تقدم قول ابن طاهر رحمه الله تعالى ولا انكر الميزان والحوض عامدا وقفنا عند هذا الشطر أو عند الشطر الأخير وهو قوله ولا انكر التسأله في القبر والنظر ذكرت لكم أمس أن ممن أنكر الحوض عبد الله بن زياد والصواب عبيد الله بن زياد قد كان ينكر أو نقل عنه إنكار الحوض إلا أن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل في الفتح اثرا أن أبا سبره أو سبره حدث ابن زياد بقول النبي صلى الله عليه وسلم موعدكم حوضي فقال ابن زياد أشهد أن الحوض حق فإن ثبت أو صح الإنكار الذي اشتهر عنه فهذا رجوع عن قوله السابق وممن أنكر الحوض أيضا بعض الخوارج والمعتزله وتقدم لنا جميعا أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا حقيقيا تواترت به النصوص وأن له اوصافا زمانيه ومكانيه وان لانيته اوصافا وكذلك لشرابه اوصافا أن لشرابه اوصافا وتقدم كل ذلك وقوله هنا ولا انكر الميزان والحوض عامدا بعض الناس يجهل الحوض يجهل أن فيه حوض هذا يعلم ويخبر اما من تاول النصوص وحرف النصوص عن مسارها الصحيح فهذا لا يعذر لكن إنسان لا يعلم القران لم يقرأ ولم يفق شيئا ولا يعرف أن هناك حوض ولا وصله العلم هذا يبلغ ويبين له وقوله ولا إن ولا أمك تسال في القبر والنظار المراد عذاب القبر ونعيم القبر وأهل السنة وجماعة إذا ذكروا الإيمان باليوم الآخر يذكر بعضهم ملحقات يقول ومما يلتحق باليوم الآخر عذاب القبر ونعيم القبر ويعتقد أهل السنة والجماعة أن في القبر عذاب ونعيم وسؤال وبذلك تواترت النصوص جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهم لا يعذبان في كبير الحديث يعلمه الجميع وكذلك تلك اليهودية التي دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها تعوذ بالله أو إن في القبر عذاب أو أن أصحاب القبر يعذبون فلما أتى النبي عليه الصلاة أخبرته عائشة بقول يهودية فأقرها على قولها ثم قالت عائشة ولم يصلي صلاة بعدها إلا تعوذ بالله من عذاب القبر وهناك أمر أورده بعض أهل العلم وأنا أسألكم إياه فقد ذكره ابن قيم سؤالا في كتابه الروح. وقال لمن لم يذكر عذاب القبر في القرآن الكريم مع شدة الحاجة إليه وعظيم شأنه وأمره، ومع هذا يقولون جاء في السنة ولم يأتي في القرآن. فمن يجيب على هذا التساؤل؟ يقال اولا لا يسلم على أنه لم يأتي في القرآن. أو يقال اولا سواء ذكره القرآن أو لم يذكره ان جاء في القران سمعنا واطعنا وإن جاء في السنة ولم يذكر في القران ايضا سمعنا واطعنا قل كل من عندي من عندي ربي ولكن جاء عذاب القبر في القرآن وذكره اهل العلم على هذا دليلا او ادله منها قوله تعالى النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اين الشاهد في الايه ليس الشاهد هذا الشاهد ويوم تقوم الساعه فدل على ان عرضهم كان قبل قيام الساعه في الدنيا لا انما في الحياه البرزخيه ممن انكر عذاب القبر الخوارج والمعتزله منهم من تاول النصوص ومنهم من قدم العقل وكلا مؤدل قوم واحد تحكيم العقل وجعل العقل هو الحكم ويترتب على تحكيم العقل إبطال النصوص رد النصوص تضعيفها إن كانت في السنة فإن كان لا يحتمل التأويل اتهم الصحابي بالكذب أو الوهم أما في القرآن فيعجزون عن مسألة الثبوت ولكنهم من ينحون منحى التأويل وتقديم العقل على النقل وأنت تعلم كما قال شيخ الإسلام العلم قاضي العلم الشرعي والعقل شاهد فإن شهد الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي ولهذا يقول الناظم في محاورة بين العلم والعقل يقول علم العليم وعقل العاقل اجتمع من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا احرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بعرفه، فأصح العلم افصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه التصفاء وفوق كل ذي علم عليم هو الحكيم العليم كان الله عليما حكيما فأفصح العلم إفطاحاً وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف فبام للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وصرفه إذا أولئك قدموا العقل على النقل واهل السنة يقدمون النصوص ويجعل النصوص حاكمة والعقول محكومة فهؤلاء أنكروا عذاب القبر وتاولوه بناء على تعطيل النصوص عن الدلالات التي جاءت بها وحكموا عقوله ومما قالوا قالوا نحن الآن نرى الميت يموت ويترك يوما أو يومين ولا يتغير بل أن الزئبق أسرع السوائل حركة وترقرقا نضعه على صدر الميت ثم نأتي بعد يومين وثلاثة وهو كمهو فلو كان يعذب لكان يضطرب إلى آخرة يقال لهم أولاً هذه أمور غيب سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وليك المصير ثانياً أنتم ترون رجلين نائمين كلاهما نائم فيقوم الأول يقول رأيت في منامي ما أخافني وأفزعني وكت أن أموت في المنام كنت أصرخ وأبكي وهو نائم أمامنا فلما أفاق الآخر قال كنت في المنام في نعيم أضحك وأمرح وفي قرة عين أنتم الآن أمامنا في مكان واحد نسمع الغطيط منكم لم نر نعيم هذا ولا عذاب هذا هل هم صادقون, في, أقوال صادقون هل هم صادقان في أقوالهما؟ نعم فهذه أمور غيبية ولو أنهم جعلوا النصوص حاكمة ما دخلوا في هذه الاوديه ولهذا لاحظ الايه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين هذا معروف لكن لاحظوا بعدها ثم لاجد في انفسهم الحرج كذا الايه حرجا نكره اي حرج أي حرج قليل او كثير حرجا ويسلموا تسليما تحكيم فيما شجر التحكيم اولا ثم عدم وجود الحرج ثم التسليم المطلق ونحن الآن نرى جميعا تيار سبحان الله العظيم كما يقول بعض هذا العلم يقول إبليس في عقيدة العلو أحسن من الجميع يقرب علو حتى فرعون قال يا هامان إذني لي صرحا لعلبه رفيعا. الآن وسائل التقنية والحمد لله يعني من باب الأمور العقلية ترد على المخالفين فهذا التيار الكهرباء في سلك الكهرباء إذا كان التيار عاملا أو عاطلاً هل يتغير؟ هو هو وفي قوة ضاربة صاعقة فإذا كان هذا من صنع بشر فما بصنع رب البشر أيضاً مما يتعلق بمسائل عذاب القبر هل العذاب على الروح ام على البدن يفصل بعض اهل العلم فيقول العذاب في الدنيا على البدن والروح تبع فالاصل على البدن بينما في القبر الأصل على الروح والبدن تبع وبكل حال العذاب يقع على البدن ويقع على الروح وقد ذكر بعض اهل العلم مسألة هل يكشف عذاب القبر حتى يراه بعض الناس جاءت حوادث وصحت زي الاخبار عن كشف بعض عذاب القبر وهذا لا ينافي ان ما جاء في الحديث يسمعه كل احد الا ما كان من الثقلين فالضربه والصيحه لا تسمع بنص الحديث لكن قد يكشف الله بعض الامور لحكمه بارغه ولعل ان كان في بقي وقت في الدرس أذكر بعض ما ذكر بعض اهل العلم أيضا مما ذكر في مسائل عذاب القبر هل عذاب القبر خاص لهذه الأمة أم عام لسائر الامم ابن القيم في كتاب الروح عقد هذه المسائل وهذه المسألة أجاب بعضها العلم فقال إذا كانت هذه الأمة وهي أفضل أمة وعليها أنزل أفضل كتاب على نبيها وبعث لها أفضل نبي وهي تسأل فمن باب أولى يسأل أو تسأل أمم سابقة هذه حجة من قال بأن أو من حجج من قال بأن الأمم السابقة تسأل وفي قوله من ربك ما دينك من نبيك يقول كأن في إشعار إلى أن كل أمة تسأل عن ماذا عن النبيه والقول الآخر يقول جاءت النصوص بهذه الأن هذه الأمة وأما بقيه الامم فعلمها عند ربه كتاب ذكر بعض اهل العلم ان هناك من يستثنى من السؤال عن عذاب القبر أوصلها بعض الى خمسه اصناف الانبياء عليهم الصلاه والسلام قال فالانبياء يسال عنهم ولا يسالون وإذا كان الشهداء لا في قبورهم فالانبياء ارفع درجة من الشهداء إذن فالصنف الأول الأنبياء الصنف الثاني الصديقون قالوا وهم مصدقون صادقون ووصفهم بالصديقية مبالغة في صدقهم وقوة ايمانهم ويضاف إلى ذلك أنهم أرفع درجة ممن من, من الشهداء وهم دون الأنبياء فإذا كان الشهداء لا يفتنون من باب أولى الصديقون إذن فالصنف الأول الأنبياء والصنف الثاني الصد يقوم الثالث من هم الشهداء بنص الحديث والصنف الرابع المرابطون فقد جاءنا رباط يوم وليلا خير وما فيها وأن المرابط يأمن الفتان والصنف الخامس الصغار والمجانين فهؤلاء لا يسألون قد جاء في الحديث أربعة يختصمون عند الله تعالى ومنهم رجل هرم قال يا رب جاء الإسلام والصبيان يرمني بالبعر لا أفقه شيئا فيمتحنهم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله وأشهد أن الله من بعد حشرنا نراه بلا شك كما ننظر القمر ذكر في هذه المسألة أو في هذا النظم مسألة رؤية الله عز وجل يقول أشهد أقر وأعترف وأتدين وأصدق أن الله من بعد حشرنا ماذا نستفيد من قوله من بعد حشرنا ماذا نعم أن هذه المسألة تكون بعد الدنيا يعني بعد الحشر وليس في الدنيا وأشهد أن الله من بعد حشرنا نراه بلا شك كما ننظر القمر نراه بلا شك كما ننظر القمر تشبه ما يقول أهل العلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وان كان هذه مغاية فيها مغايرة لكن كلها مؤكدات نرى نراه لو قال نراه يكفي لكن قال بلا شك اي شك نكره ينفي اي شك مهما بلا ثم زاد تاكيدا كما ننظر القمر ومعتقد اهل السنه والجماعه ان رؤيه الله حق يراه المؤمنون باعينهم الباصره في جنات النعيم جعل الله اياكم ممن تقر اعين رؤى ربي مع عز وأدلة الرؤية متواتره جاءت في القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية أما في القرآن الكريم ففي غير آية وجوه يومئذ ناضره من النظارة والبهاء والحسن إلى ربها ناضرة من الإبصار والنظر بالعين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة جاء في حديث أنها رؤيتهم لله تعالى ومن لطائف ما يذكر ما ذكرته لكم أمس أو في الدرس استابقوا قبل السابق أن شيخ الإسلام يقول لا يأتيني أحد بدليل صحيح يخالف ما على يحتج به المخالف على السنة إلا جاءت الدليل عليه لا له الشافعي رحمه الله تعالى أيضا من هذا القبيل في قوة حجته دخل الصعيد في مصر فجاءه الرجل بورقة اعطاها الشافعي ورقة هذه صاحبها من نفاة الرؤية أو أن الذي أرسله من نفاة رؤية الله عز وجل مكتوب في الورقة آية كأن الذي أرسلها أو كان صاحبها يقول للشافعي هذا دليل على بطلان اعتقادك في رؤية الله تعالى مكتوب في الورقة الآية في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. فقال الشافعي هذه لي وعليك. قال كيف؟ قال حجب الله أقواما فدل على ماذا؟ على أن غيرهم لم يحجب. واضح أعتقد. وهكذا دائما المخالف السنه كما قال ربنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. وأحسن تفسيره، وأما الأحاديث فكثيرة، حتى صنف بعض أهل العلم مصنفات أظن لأبي شام الكتاب سماه هداية ضوء الباري أو ضوء الساري في عوية الباري والآجر له كتاب وإن لم تخني الذاكرة وكم خانتني أن للدار قطني كتابا أيضا في هذه المسألة والأحاديث كثيرة منها ما أشار المؤلف رحمه الناظم رحمه الله تعالى كما ننظر القمر يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تضارون يسبكم ضرر في هل تضامون يسبكم زحام في رؤية القمر ليلة البدل يشتدونه السحاب قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة والأحاديث في رؤية الله تعالى كثيرة والناس الرؤية على اقسام ثلاثة طرفان وسط منهم من غلا في إثبات الرؤية فأثبتها في الدنيا والآخرة وهم غلاة متصوفة يقولون يرى الله في الدنيا والآخرة وخلافهم الجهمية والمتزلة يقولون لا يرى الله عز وجل لا في دنيا ولا في آخرة واهل السنة عليهم رحمة الله وسط حب التناهي غلط خير الأمور الوسط قالوا بأن الله لا يرى في الدنيا بالنصوص الشرعية اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه ولكن يراه المؤمنون في الآخرة بما تقدم من الآيات الصحيحة من الصريحة والأخبار النبوية الصحيحة الصريحة أيضا مما نستفيد قوله كما ننظر القمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم على ربط الآيات الكونية بالأمور العقدية وطلاب العلم اولى الناس بتربية أنفسهم وتربية من يجالسون ومن يعولون والذي يلحظ في سنة النبي عليه الصلاة يرى أنه يتفاعل مع تلك الآيات ويوظفها توظيفا عقديا في تربية أصحابه ومنها هذه المسألة هل تضارون في رؤية القمر في لفظ رؤية الشمس في نحر الظهيرة في كبد السماء ليس دونها سحاب القمر قالوا لا يا رسول الله قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة الشعراء إذا رأوا القمر تنقدح قرائحهم فيتغزلون والبلاغيون تسيل اقلامهم بلاغية في وسط القمر يحكى أن رجلا من الفاطميين السلاطين خرج في ليلة مقمرة فجاءت سحابه في القمر فتشاءم انظر كيف الشعر يوظفون التركات الكونيه على اهوائهم فكان السلطان تشاءم فالشاعر جاهز لسد الخلل فقال أرى بدر السماء يلوح حينا فيبدو ثم يتحف السحابه وذلك أنه لما تبدى وابصر وجهك استحيا وغاب وكذب والله لكن رسول الله ماذا قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة أيضا توظيف آخر من آية الكونيه الكسوف الخسوف آية كونية الجاهليون يقولون مات عظيم وولد عظيم حدث أمر عظيم لكن الرسالة ماذا فعل لما وقعت الآية الكونيه في خسوف الشمس جمع الناس فقال إن الشمس والقمر آيتان من الله أثبت لهما أنهما مربوبتان مخلوقتان ايتان وانهما لا ينكشفان لموت حد ولا حياه ابطل اعتقاد الجاهليين ثم جاء التوظيف العقدي التعبدي فاذا رايتم ذلك هذا التغير فافزعوا الى المساجد فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم توظيف ايضا السحاب ايه عظيمه في السماء اذا ارسل السحب اجتمعه تقول عائشه رضي الله عنها قام وقعد ودخل وخرج واقبل وادبر فاذا مطرت ثريعا <تصفيق> ولهذا ربنا عز وجل أمرنا باعتبار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمد إلى يوم القيامة من إله غيره يتكون في المقابل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غيره يتكون بليل تسكننا فيه فعل قصد أن طالب العلم ينبغي أن يوظف هذه الكلية الكونية في الأمور العقدية ولا حضره سلم إذا اشتد الحر فأبدو بالظهر آية كونية حر شديد لماذا؟ فان شده الحر من فيح جهنم بل وصل الحال الى حتى الامور العاديه تستغل توظيفها عقديا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه تضم صبيا الى صدرها قالت ترون هذه المراه طاحت ولدها في النار قالوا معاذ الله وهي تقدر على الا تفعل قال الله بعبادي ارحم من هذه ولدها فهي امور لو الانسان جعل على خاطره وظف جميع تلك ما يمر عليه توظيفا عقديا يزيد إيمانه بالله تعالى إذا اعتقاد للسنة السنه أن الله تعالى يرى الأعين الباصره يراه أهل الإيمان يرونه في الجنة وقيل يراه في المحشر وهذه الرؤية قيل إن الكفار قال بعض يراه الكفار في المحشر لكنه يراه رؤية تسخط وتغير فيكون نكالا عليهم أما أعظم نعيم أهل الجنة فهي, فهي رؤية وجه ربهم عز وجل أقرر الله وأعلمنا بذلك وأثبت حقا للرسول شفاعة وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر وأثبت أقر وأصدق وأتدين وأتعبد ثبوت الدوام اللزوم حقا قطعا لا شك فيه ولا ريب حق لازم لا أتردد فيه للرسول صلى الله عليه وسلم تبادر الذهن هو الرسلم وهو المراد شفاعة الشفاعة لغة جعل الشيء شفعا يكون الواحد مع الواحد يكونان اثنين شفع هذا مع هذا واصطلاحا أو شرعا طلب الخير للغير وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة والشفاعة أنواع قسمها بعضهم إلى أقسام من ثلاثة وبعضهم إلى أقسام من خمسة وأوصلها بعضهم إلى ثمانيه وقد تزيد ولا مشاحة في الاختلاح فبعضهم يجمل وبعضهم يفصل الشفاعة إذا أطلقت فالمراد الشفاعة العظمى الكبرى الشفاعة في الموقف التي تراجعها الأنبياء أولو العزم ومعهم ادم آدم ليس من العزم لكنهم يأتون الناس يأتون ياتي الناس إليه فكل نبي يرد إلى من بعده من الخمسة حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث علمه جميع عندما يقوم ويسلس تحت العرش ويفتح الله عليه بمحمد ثم يقال يا محمد الفعر أسكا وسلتعطه واشفع تشفع فهو أول شافع وأول من يدخل باب الجنة ثم قال وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر المراد بالخطر هنا ذوي الشرف والرفعة والمكانة الرفيئة العالية فلهم شفاعة الشهداء يشفعون وأيضا عموم الايمان الإيمان يشفعون وهنا قال في البيت الذي بعده حتى يتلاحق السابق أو اللاحق مع السابق نعم ويخرج أقوام من النار بعدما أصابهم تسع من النار والشرر يخرج اقوام من النار بشفاعة بعض أهل الإيمان يشفعون لمن استحق النار ألا يدخلها أو لمن دخلها ألا يخرج منها وهذه من أنواع الشفاعة الفرعية غير الشفاعة الكبرى يشفع أهل الإيمان لإخوانهم عند الله تعالى ف من استع... بعض الناس قد استحق النار فيشفر عند ربهم فيجيب في الله سؤلهم ويشفع لمن كان في النار أن يخرج منها فيجيب الله سؤلهم هذه الشفاعة انكرها الخوارج ومتزلة وقالوا بأن أولئك أصحاب كبائر وصاحب الكبيره مخلد في النار والعجب أن الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره نص في هدم مذهبهم قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي نعم والشيخ محدث اليمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى كتاب جمع فيه أخبار الشفاعة رواية قد قل الكتاب في عام 476 فيما أذكر على الشيخ بن جديد رحمه الله تعالى وشرحه كاملا نعم وأثبت أخبار الصفات ولا أرى أولها وهو الصحيح لمن سبر وأثبت كما تقدم أقر وأعترف واصدق وأتدين وأثبت أو هذا حق ألزمه أديم عليه أثبت أخبار الصفات بيت انتقلها الفاضن الفاظا محكمة الصفات لا تكن بالعقل ولا بالخواطر إنما تكن بماذا بالاخبار في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة واثبت اخبار الصفات دليل على قول في اخبار على أن الصفات تؤخذ من الأخبار الشرعية الادله الشرعية العقلية الصفات جمع صفة وهي ما وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها او وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أرى لا أذهب كما ذهب آخرون ولا أرى تأولها التأويل له معاني لكن هو يريد هنا المعنى المذموم من معاني التأويل الحميدة التفسير ولهذا طبري رحمه الله تعالى بن جليل تفسيره يقول القول في تأويل قول الله تعالى يعني في تفسير لكن التأويل المذموم صرف الألفاظ عن عن مدلولها الصحيح وهو الذي عناه المؤلف ولا ارى تاولها هذا خلاف المعتقد السلفي السني الذي عليه اهل السنه وجماعة ولا ارى تاولها وهو الصحيح الحق المخالف الباطل لمن سبر في لسان العرب سبر الشيء سبرا حزره وخبره فمن خبر الأمر وحذره بعناية علم أن إثباتها وعدم تأويلها هو المنهج الأسلام والناس في الصفات على أقسام قسم يبالغ في الإثبات مبالغة تخالف منهج النبي عليه السلام واصحابه رضي الله عنه وقسم في النفي عكسهم وأهل السنة وسط فبعضهم وصل به الحال في الإثبات للتشبيه إلى أن شبه الخالق بصفات المخلوقين تعالى الله عما يقول الضائب كبيرا. كبير ويرى أن هذا تد... أن هذا من التدين الله تعالى وهذا تحريف للنصوص أمدباتها وتعطيل للنصوص الأخرى الله يقول ليس كم شيء وهذا يشبه الخالق بالمخلوق هذا عين التناقض ويقابلهم المعطلة الذين عطلوا صفات الله تعالى لما عطلتوها قال أثبتناها لو اثبتناها لوقعنا في ماذا في التشبيه لكن جاء اهل السنه عليهم رحمه الله وبيّنوا بطلان المذهبين وقالوا نثبت لله تعالى ما اثبته نفسه وما اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه لأن الله تعبدنا ولا تنثير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاثبتوا لله صفات ولم يعطلوها عن مدللاتها ولم يشبهها بصفات المخلوقات وتقدم ضرب مثال فيما سبق أن المخلوقات تختلف صفاتها فوجه للانسان وجه وللحيوان وجه وللطايا وجه وهي متغايره وهي مخلوقة والخالق من باب اولى قرات في طبقات الحنابلة وفي ذيل الطبقات فيما اتذكر ان رجلا كان يشبه صفات الله بصفات خلقه فقال له احد المثبته من السنه على اثبات على بصيره قال اسمعت ان انسانا خرج في بلد بني فلان في وجهه ثلاثة أعين ثلاث أعين وله انفان واربع أفواه قال كيف يتخيل هذا؟ كيف يكون هذا؟ قال سبحان الله عجزت عن وصف بشر ووصفت الإله بصفات من رأسك فعلم بطلان مذهبه ولهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم وأشهد أن الله ليس كخلقه ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر هذا يؤكد ما قبله وأشهد كما تقدم القر وأصدق ما تعبد أن الله ليس كخلقه لا يشبه الله شيء من خلقه لا إنس ولا جن ولا سائر المخلوقات ليس كمثله شيء وأشهد أن الله ليس كخلقه ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر خسار مبينا ظل طريق الحق وأنا هيك بها من الخسارة وهذا تأكيد لما قبله وأمور الصفات ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أصلين عظيمين يقول الأصل الأول القول في الذات كالقول في ماذا؟ في الصفات ذات الله لا نعلمها كذا في الصفات لا نعلمها أيضا الأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعض لله يد تليق به وعين تليق به ووجه يليق به وصوت يليق به وقس على هذا حتى تكون القاعدة مضطردة ولا تتناقض نعم وأثبت أخبار النزول لما روى جماعة من صحب الرسول ذو البصر يقول وأثبت اخبار النزول لما روى هنا مسألة أخرى عقديه وهي نزول الله عز وجل وهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة متواترة بل قد روية فيها أكثر او جاءت من طريق نحو 28 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسيذكر المؤلف بعد قليل بعض هؤلاء ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله ينزل كما أخبر عن نفسه إذا كان في ثلث الليل الآخر في بعض الأول نزولا يليق به نفس القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في, في بعض أيضا نزول الله سفة النزول تليق بالله لا يرتشريهم ولا تمثيل ولا تعطيل لما روى جماعة يشير بهذا إلى أن رواة النزول كثر من صحب الرسول ذو البصر كل أصحاب الرسول ذو بصيرة كلهم مراد ذو البصر مراعاه للنظم وكل أصحاب الرسول أهل بصيرة لأن الصحابة فيهم كما لو بصر البصر الناظر فيهم أعمى وللفائدات بالقيم يقول ليس في الصحابة أبكم ابدا مر علي هذا في كتاب فتح دار السعادة فيهم الأعمى رضي الله عنهم وارضاهم ولكنهم من, ذهبت من ذهب بصره فبصرته متقده رضي الله عنهم جميعا فهنا يقول لما روى جماع يشير وكثرة رواة أخبار النزول من صحب الرسول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يقول ليس هذه مراسيم أو آثار عن من بعدهم بل من الصحابة تأكيدا لثبوت هذه الصفة الشريفة لو البصر نعم أبو بكر والدوسي وابن عرابة وجابر والخدري عنهم مستطر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روى حديثا في النزول عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وعند الدارقطني في كتاب النزول هناك كتاب قطنة لطيف الحجم عظيم النفع سماه النزول ولشيخ الاسلام رساله كتاب اسمه حديث النزول او شرح حديث النزول حققه دكتور محمد الخميس ماجستير شرف الشيخ عبد الرحمن بن راك في عام 1405 في اصول الدين والدوسي ابو هياضي الله انرضى من دوس وحديث في صحيح مسلم في أخبار النزول وابن عرابة رافع بن عرابة الجهني رضي الله تعالى عنه من الصحابة أيضا من رواة أخبار النزول وحديثه عند الإمام أحمد وجابر المشهور الصحابي جابر ابن عبد الله الانصاري أيضا من رواة أخبار النزول وحديثه عند ابن خزيمه في التوحيد والدار قطري والخدري معروف أبو سعيد من يعرف اسمه أنا ما قلت أجيبه أنا قلت يعرف خلاص خدري أبو سعيد سعد بن مالك حديثه عند مسلم نعمش وعمر سليم وابن قيس وحيدر ومثل أبي الدرداء وذلك مشتهر عمر سليم هو عمرو بن عبس السلمي رضي الله تعالى عنه من أحاديثه في النزول عند الدار قطني في كتابه النزول وابن خزيبه في التوحيد وابن قيس صحابي جليل من يعرف اسمه نعم أحسنت أبو موسى رشعري عبد الله بن قيس وحديثه عند الدار قطني كذلك وابن بعطف عطف السنة وحيدر من مراد حيدر؟ علي, علي بن أبي طالب رضي الله تعالى من ألقابه حيدر وحديث في النزول عند الإمام أحمد وغيره ومثل أبي الدرداء ما اسم أبي الدرداء؟ أحسنت عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه وحديث عند الدرق وابن خزيمة وابن منده وذلك مشتهر وهنا سؤال سألت في هذا المسجد وكانت الجائزة عليه كما قال الشيخ فهد كان بعيرا الجائزة عليه تكلم الشيخ ابن جبرين رحمه الله في الحفل الختامي لا أعرف كم رقمها ثم الغيث بعده كلمة وقال للشيخ فهد نريد سؤالا والجائزة جمل بعير فاحترت فيما هذا أسأل وكان الشيخ عبد الله رحمه الله يتكلم ثم عرج على حديث بالدرداء في فضل العلم فسألت سؤالاً أسألكم إياه. أبو الدرداء عويمر بن عامر من قراء الصحابة وزهاد الصحابة. وعم الدرداء الصغراء وجايمه هناك أيضاً أم الدرداء الكبرى. كبرة صحابية والصغرى ضمن تابعية. السؤال ما معنى الدرداء؟ لا جو. أنا سأقول الشفاج إذا جائزه إذا جت. لكن إذا اخطات تعطيني وعد أنك اليوم هتعيش؟ <تصفيق> نعم، نعم؟ كيف؟ لا مبيته لعيش على كل يوم؟ نعم، ما شاء الله تبارك الله، نعم. في لما قيت السؤال ما حد أجاب، وكان في رجل كبير سن في جهة فرفع يده هو الوحيد. فقلت هذا المسن كبير السن حتى لو اخطا ساتاول جوابه حتى اعطيه بعيد فقال من يحدج جهل الدرداء الناقه ليس لها فتعجبت فقال الشيخ جبريل خبرني يا عبد الله قال هذا كل حياته مع الابز صاحب الابز فكما قال اخونا اسم كريم مالك نعم اصافي نعم كيلو شفا ان شاء الله <تصفيق> وجرثوم والصديقة الطهر عائش وهند وما يروي جبير الذي خبر جرثوم هو صحابي جليل جرثوم ابن ناشب أبو ثعلبه الخشني صحابي جليل وهنا فائدة كلمة جرثوم قد يتقذرها بعض الناس بل كثير طرأت في كل ناشة النوادر بالسلام هارون رحمه الله تعالى لطيفة حول هذه الكلمة فقال أن جرثومة تستعمل الآن فيما يتعلق بالطب والجراثيم والجوافي ومشاكلها بينما كانت بينما هي كلمة عربية لها معنى شريف رفيع جليل الشاعر يمدح عبد العزيز بن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان يقول يا االمروان ان الله فضلكم فضلا عظيما وفي المسعات تقديم قوم ابوهم العاصي وامهم جرثومه لا تساويها جراثيم قد يتقذف بعض الناس الجرثوم الحائط للتراب اذا تساقط التراب وصار تحت الحائط وقيل اصل الحائط التراب اللي يقوم الحائط عليه القواعد هي الجراثيم جمع التراب القوي فهذا الاستعمال قد وظف الآن توظيفا في غير محله وقد يكون الجامع بين الاستعمال ان ذرات التراب صغيرة والجراثيم من هذا القبيل علمن الله حديث الصحابي جرسوم عند في النزول في الدارقطني وفي كتاب ابن ابي السنة السنه الطهر عائشه لماذا ما قال عائشه خذنا في ترخيم ترخيم من احدث اخر المنادى كيا سعى في من دعا سعاده والصديقه بنت الصديق الطهر اشاره الى طهاره عرضها مما رماها به او ان جاء في خبر الافك وحديث عائشه رضي الله عنه في النزول عند الامام احمد في المسند وهند وما يروي جبير الذي خبر هند هي ام سلمة انت ابي وهي الصحابية الجليلة وجاء لها حديثان النزول عند الدار قطني لكنه موقوف وعند اللالكاء لكن وهو مرفوع وما يروي جبير الذي خبر جبير الصحابي الجليل جبير بن من بن مطعم وحديثه عند الإمام احمد نعم وعثمان والعبسي ثم معاذنا وجد يزيد قد رووه في الأثر عثمان المتبادل للزهر أنه من عثمان بن عفان لكنه رحمه الله في شرحه أشار إلى أنه عثمان بن أبي العاص وحديثه عند الإمام أحمد والدارقطني الطوطنية بن خزيمة والعبسي عقبه. ابن عامر بن عبس الجهني ذكر في الشرح انه نسبه الى جده وحديثه عند الدارقطني ولا اللكائي كل هؤلاء من رواة اخبار النذور ثم معاذنا معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام إما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون معاذ بن جبل يوم القيامه امام العلماء برتوه حجر وحديثه عند الدارقطني ولا اللكائي وجد يزيد جاء في بعض النسخ جريد ابن زيد لكن الصحيح كما قال جد يزيد ابو سلمة جد يزيد ابن سلمة وحديثه كذلك عند الدرقطي قد رووه في الأثر كل هؤلاء الذي سبق ذكرهم من رواة اخبار النزول وفيه غيرهم نعم الشيخ. وأما ابن مسعود فقال كما رووا وأسنده عنه كما قاله نفر. تقدم أن او تقدم شيء عن المسعود في درس المضى عبد الله بن مسعود الهذلي من قراء الصحابة وعلمائهم وحديثه عند الإمام أحمد قطني قال كما روى كما روى من قبله وأسنده عنه كما قاله نفر مرفوع مستندا إليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء. المتقدم ذكر أسمائهم من رواة أخبار النزول وسيأتي في البيت الذي سنسمع الآن هذا الأمر نعم. نزول إله العرش في كل ليلة وليلة شعبان يقول إلى السحر ألا سائل أعطيه غاية سؤله ومستغفر يدعو فطوبا لمن غفر نزول إله العرش أعتقاد السنة كما تقدم أن الله ينزل نزولا يليق بجناله والعرش تقدم الكلام عنه فهو رب العرش ورب السماء ورب الارض ورب كل شيء ملك في كل ليلة بنص الحديث ينزل الله في كل ليلة النزول حقيقي تأوله بعضهم فقالوا ينزل ملكا فقيل أن هذا هذا التعطيل للنص وتحريف فقال آخر ينزل أمره أين هذا؟ قالوا جاء في حديث ينزل أمره هذا الحديث لا يصح ثم لو صح لو تنزل بصحتك كما قيل فلا ينفي صفة النزول الحقيقية لأنها ثابتة وكل ما أثبته ربنا نفسه وأثبته نبينا عليه السلام ربه قلنا سمعنا واطعنا وليلة شعبان ورد حديث في نزول الله تعالى في ليله النصف من شعبان وأنه يغفر لكل أحد إلا لمتشاحن أو المتشاحنين وهذا الحديث حقيقة أثبته بعض أهل السنة وضعفه آخر وعلى ثبوته فنزوله في كل ليلة في نصف شعبان نصف رجب نصف شوال كلها كما جاء الحديث ينزل ربنا في كل ليلة يذهب بعض اهل العلم لتخصيص هذه الليله بقيام وذكر ودعاء وصلاه يقال هذا يحتاج الى دليل فنزول الرب في كل ليله فضل ادع على سائل فاعطيه على داع فاجيب الا مستغفر الله فهذه المساله ألف فيها بعض المعاصرين كتابا روايه ودرايه وبعض أهل العلم كما قلت لكم ضعف الحديث وقال لا يحتاج النظر فيه لكن السؤال إذا صح الحديث عند قوم فلا بد أن يخرج وينظر ماذا قال فيه السلف ولعل بعضكم يفيدنا جميعا غدا بتلخيص أقوال أهل العلم في هذه الليلة ألا سائل أعطيه غاية سؤله أولا يقول ابن القيم وشيخ الإسلام والذهب وغيرهم أن كثرة اخبار النزول وتغاير ألفاظها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ الناس في كل موطن وفي كل مجمع وأن الصحابة كانت حتى اشتهر بينهم اشتهر الشمس النهار وأصبح عقيدة راسقة ألا سائل قبلها يقول يقول إلى السحر السحر آخر الليل قبل الفجر الله يقول عن قوم لوط ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ثم قال عن قوم لوط الا اذ طلع يعني قبيل الصبح قبل الصبح الا سائل اعطيه غايه سؤله كل ما يسال لاحظ سائل نكره تشمل اي سائل كبير صغير ذكر انثى فقير غني مريض سليم اعطيه غايه سؤله ما فقط بعض سؤاله كل ما يسال ما عندكم ينفد وما عند الله باق ومستغفر يدعو ومستغفر يدعو فطوبى لمن غفر له ورحم طوبى لمن غفر الله له قد جاء في الحديث ان طوبى شجره من شجر الجنه يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها قد قال عن حثر سلم على الاستغفار وعلى فعل بعض الأعمال لنيلها طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا إذن نستفيد من حديث النزول أنه متواتر ونصل كان يقوله في كل مجمع وأنه مستقر متداول في أسرة الصحابة ومستقر في قلوبهم وفيه فضل قيام الليل الصلاة والدعاء وذم السهر لغير مصلحه تعود على صاحبه على صاحبه والسهر كما قال شيخ الاسلام سهران سهر شرعي وسهر غير شرعي سهر ما كان على طاعه من ذكر وصلاه ودعاء وتذاكر علم كرام ضيف فوضع السهر غير الشرعي ما كان خلاف ذلك نعم وينزل يوم الفطر جل ثنا هذا اثبات لنزول الله يوم الفطر ان كان ليله الفطر في الاشكال ليس كذلك أما إذا كان يوم الفطر فيحتاج إلى ماذا إلى دليل المؤلف في الشرح رحمه الله النظم عفوا المصنف ذكر أحاديث في نزول الله في يوم عرفة في نسخة في النسخة الأصل مكتوب على هذا، على الفطر هاشية جانبية العشر يعني كانه يوحي إلى أن الكاتب الناسخ متردد بين الفطر وبين العشر أو أن هناك نسخة عند المقابلة بدل الفطر العشر يعني العشر قد يكون مراد للحجه ويكون من ضمنها ماذا؟ يوم عرفة فيكون مراد وينزل يوم العشر جل ثناؤه إلى رقعة الدنيا يباهي من حضر يعني في يوم عرفه. وهذا الأقرب لأنه ساق أحاديث يعني بحث حقيقة وأتألكم كذلك ابحثوا ومن وجدت جواب له جائزة من وجدت أن هناك حديث في نزوله يوم الفطر يفيد أخوان جميعا وأنا من أخر لكن على حسب البحث القاصر لم أجد حديثا على حسب بحثي وهنا فائدة يا أخوان لا ينبغي أن تقول لا يوجد هذا إطلاق ولكن قيد على حسب بحثك أنت ابن حجر رحمه الله في تعجيل منفعة أذكر أنه في مقدمة في التراجم الأول يرد على صاحب الأصل أو أحد كتاب التراجم يقول لم يعرف قال لو قال لا أعرفه فكان اولى بمعنى آخر ما يستخدم عبارة تكون يعني ضيقة في مجال أذكر أني قرأت في فتح المغيث أو تدريب الراوي أن أحدهم سأل الزهري قيل يا زهري من أحرجك أو كذا قال غلام قال كيف قال كنت في مجلس الخليفة فحدث رجل عامي بحديث فقلت ما سمعنا بهذا في السنة فقام غلام أو ما في السنة فقام غلام فقال يا زهري حفظت السنة كلها قال لا قال حفظت سنتيها قال لا قال حفظت شطرها قال أرجو قال اجعل حديث الشيخ من شطر آخر فقصي بعض الفوضة لا يقول لا أعرف لا يعرف لم يصح لم يثبت الأولى أن يتحدث الإنسان بعبارات طريق مطالب علم. يعني كلمة لم يعرف لا يصح لا يوجد له ترجمة أنت الآن طلقت نفي مطلق لكن لو قلت على حسب بحثي ضاقة الدائرة ولا تلام لو وجد ترجمة أو خلاف ما تقول لأنك تقول أنا على حسب بحثي لم أجد لم أعرف لم أقف جاء حديثان عند البيهقي في فضائل الأوقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أنس أن الله تعالى إذا كان غداة الفطر بعث ملائكة يباهي بالحجاج العباد، يباهي بالحجاج العباد الآخرين. والحديثان كما قلت لكم ضعيفان ضعفا شديدا فإذا كان النزول في يوم عرفة، فساق حديثا آخر في أن الله تعالى ينزل يوم العرفة ويباهي بالحجاج الملائكة. فالفطر نزول في الفطر يحتاج إلى دليل صحيح. وأنا احيل هذا اليكم حتى نستفيد جميعا وأما عرفه فذكر بعض اهل العلم وذكر الناظر رحمه الله إن الله يباهي بالحجاج يوم عرفه الملائكه وذكر أن الله تعالى ينزل في هذا اليوم فلعل بعضكم غدا يفيد الاخوان جميعا بلفظ حديث نزوله في يوم عرفة ولفظ نوجد وجد الحديث حديثا في نزوله يوم الفطر أقف عند هذا الحد وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والحمد لله الذي لم تتم الصالحات